هم ستون وتفي بها حلوا بها الهاطمه والمرتضى وابناهما وفاطيمه هم Baby, I roll with Bahada ujian, Ya Allah, akhirilah segera bila ternyata azab bagi kami sesungguhnya.